अल् जाऊ महे मैदान بسم الله توكلنا وعلى اشانه والنور مشكل بسم الله ولبوها ساحه التسويج زين مليان لكن الفرق يقل الاهل عدوه كيف وصلوا طلع خياره جديده نهوا والجماهير تهفوا يوم شافوها باجه بالحمر والسود سلطان انه حاكمت وضع الجزيره سحرها لا تساوى الداخل الشاب قد اجرىنا سجلوا تقريرها دوم تسغوا حتى اللي حولها ما لها خان كانوا هم رشحوها وشموها قدا اللي يعلم من غيره ادحانا صورتها ولا وجه امتحلو عن قرونه جاهنوالجرمه رطبان من طربهم والجب با تعدوها فائزه بالحمر والسود سلطانه حكيمه وضحا الجديله تحروها قلب جاين دوما حبي مجانا والنواد رجاها تركيتا <تصفيق> على الناو على شعانه والنواف تطلبتهم ولبوها تحت التدويج بالسرع المليان. اندرج يجيله لهل عدوه كيف وصل وطلع خيار جديد نحو الجماهيرت الفويو شافوها قايزه بالحمر والسود فلطانه وحاكمه وضع الجزيره سهروها لا تساوا الداخل الشاب قد اجران سجلوا تقريرها دون مسغوها حتى اللي حولها ما لها خانه كنه مال شها وسموها جرس اللي يعلم الغيب ايش بحانا صورتها ولا ود انتحلوها اقضربتنا والجماهير طربانه من طربهم والدب ماتعدوها فايده في الحمر والسود سلطان حكمه وضح الجديله تحروها اقضربتنا والجماهير طربانه من طرب وقبوا ما تعدوها فايده بالحبر والسد سلطانة حاكمة ورحى الجزيرة تحروها وت ماصدر بسنا واجي enfant طربانة ونضربهم وقبوا ما تعدوها فايده بالحبر والسد سلطانة حاكمة ورحى الجزيرة تحروها فايده بالحبر melana सोलपानुभरि